أعوذ الله من الشيطان الغليم. بسم الله الرحمن الرحيم أحق Yeah. All Yeah. ما من ولدكم وشفاء. Oh, mm -hmm. I <laughs> I uh heard -huh. that All ah.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 All <laughs> Muy uh -huh. All uh -huh. RUN! <laughs> Lone قال لي قومي يا قوم No, <laughs> واسدوا عليهم نبالوح إذ قال لقوم قال لقومي يا قوم إن كانك وعليكم مقام وترك Ah! Uh -oh. We are the people of the light.